ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا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 رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وابن السَّبِيلِ وَلَا تبدر تَبَدِيرًا إِنَّ المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه مبتغا وقالت ان افضل ان افضل ان افضل ان افضل ان افضل ان افضل ان يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتل لو كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا الله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 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِيَ الْإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ولا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا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 ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملمومًا